الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه لو أنا كاني درسي كشف الشبهات قشتينا قول الشيخ لا شبهي بن جم هم يستايخرين شبهي بن جمينا أدوا أي شبهي شرمين من طاوكر دينس القول الشيخ محمد كري عبد الوهاب كافر فإن قال أتنكر شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتتبرأ منها فقل لا أنكرها ولا أتبرأ منها بل هو صلى الله عليه وآله وسلم الشافع المشفع وأرجو شفاعته ولكن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا واتشر محمد كوري عبدالوهاب لأجر وتي تو شفاعتي صلى الله عليه واله وسلم انكار دكي خوتي لبري طبعا ما يشكل قوله ترين شبهه كان مشركين اهل الشرك ضلال لد كبازوري لسر دعوي غرانوه بو ليس لفي أمت كبيوت الدعوة السلفية فاتغرانو بكتاب السنه بفهم الصحابه التابعين هركسي هلغي او دعو بانغوازبه مشكي كان للصوفي ودريشكان راسا بيانلن ايوتشيكان رقتا للبيغامر صلى الله عليه وسلم ايو انكاري شفاعه كان ايو ختان ليبريكن هو هانا بردن بوي وي وداوي شفاعه لو كاما يشكل جوده يشكان اوان وا اوان كاتك الرخناء قالن لا هر كسي شي موحد يقوا پرست ين الم شبه بيان كانن اي وا انكار شفاعه پیغمبرك صلى الله عليه واله وسلم ايوا بيضمن تا خوجناوي وقالن صلى الله عليه واله وسلم بدليلي او انكار شفاعتك يا طبعا ما لها مو دجي هلجراني دعوية اخوا بارستي بوتاوا متايبتي شر محمد كوري عبد الوهاب تولى هركس يجود ليبا لهر شوينيكي ام جهانه اويك اهلي شركوا ضلالت به لقال باسي محمد كوري عبد الوهابي بتبرجو بخلشي الله او انك ادي شفاعتك اس النصل تمشوا به زين شلون بتارك انه اما زور جرنغر اذا الشيء فإن قال لك أتنكروا شفاعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتتبروا منها اقل بيد كابرتي وتي وتون كاريش شفاعتك أيش كتونة علي يا رسول الله ورشفاعات أما بشير جزاني أيش رأسا في دلته ورقد لا بيغمرا صصم علي شفاعتي ندراوتة إن كاريش شفاعتك أم يد راستي أكاثوا فقل لا أنكرها يا كم جار في دلته وردي مشبهك أيتها بل نخر من كاريناكم ولا أتبرأ منها نخر من خمي لبريناكم بل هو صلى الله عليه وآله وسلم الشافع المشفع ولكن يقول لك ان من عليه الصلاه والسلام شفاعتك لك شفاعتك الشيخ من الشيخ من الشيخ من الشيخ من الشيخ من الشيخ من الشيخ الله ما قدار الشيخ من تعالى من الشيخ تعالى الشيخ ولكن الشفاعة كلها لله بلام أو بزانه أي كسي مشرك أي كسي هابش بشبي اي أي أو كسي تولب أو اللخواة داوابك أتشي لبقى غمر كي صلى الله عليه وآله وسلم بما بوي بمشرك أو هي خودي غمرني عليه الصلاة والسلام بلك خدا يا ويتع خدا خاوني او شفاعته نك بغمره خواة صلى الله عليه وسلم بيغمر بي بخشين داوا صلى الله عليه وآله وسلم كما قال تعالى قل لله الشفاعة جميعا وكقوله في قرنيه توبل شفاعت همي اخو هي ملتي كزنيه كتاكشتي ملتي اخواوله كدا واكره لخوا داواكره ولا تكونوا إلا من بعد اذن الله ابيوش بزاني اما لدوي اذني خوانا بتنانت يغمج جنات اني صلى الله عليه واله وسلم شفاعت بوكسكا بخو اذني باتي وكقوله في قرنيه كما قال عز وجل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ شيء أويكا شفاعد أكال لا إخوأ إلا اجر خوا إزني لسر نبي دبب إزني خوي بع كاتب بع إزني أو خوا كما دام بع إزني أيجبو دبأيمل خوي دوابكن ولا يشفعون النبي في أحد إلا من بعد أي الله فيه في غماري خاص الله عليه رسوله شفاعدبو هيك كسجنك إلا أبيخوا إزن بات خوا إزني باتة بلا شفاعتي بوبك كما قال عز وجل ولا يشفعون إلا لما نرتضى دو شرطي لم آتى دو شرط لم آتى بديدا كين ولا يشفعونا كرأتا بهش يو يشفع يعني إلا بإذن خائط علىنا به إلا لمن يرتضى إلا أبو أوكسنج كخوالي الراضي كرأتا بندو شرطيه بخوا إذن با وخوال لو كسج راضي بيكشفعته جي بكرة وهو سبحانه لا يرضى إلا التوحيد و او هم شرك عيب ظلمك او رازي إلا الله كما قال غير الإسلام دينا فلي يقبل منه. أم الزور عظيم لأل عمران أم تعريف أقر هركسي إسلام نكا بديني خويو بي رازي نبي لسالي نرو برا أدنكا لغيري إسلام بهشة وهشة الله كري حر بازو الرجكو لسال هربنا غيشي ككاربكا ومن يبتغي يعني ومي يطلب أو يدعوا أو يبيه الاسلام غير الإسلام دينا لغيري إسلام دين يشيك هل بمجاري الرجال يشكو ربازي يشيك هل يقبل منه ولا يقبلناك ما تعلي في الإسلام كان. الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله هركس أجر بيته ديني إسلام كأكاب ديني خوي أبي أوبزانية تنها أخوا بيرسله أوبزانية تنها خوا مدروس كارب زانية تنها أخوا بخاوني أو اسمه أوصيفتان بزانية كهتي وكسي تابش ذارنا تنابي شريك الأخو شريك لا ربوبيات لا أولويات او أسماء صفات بالله لله بالتوحيد ده أي والانقياد وله بالطاعة أبي منكش بيبوها مو كاني نابي بهش يا وزك تكبري كأله كاني تكبري لا ما الله فرمان قانى خويتبار وتعالى وكل الشيطان شو أنت كبريك للسُلَّمِين كافر مني بناقرين بخوا عشان على شط سهل لو كسر مسلمان تيجى قبلك ليه على شرك ولا أهل الشيرك. أقرب علاقة من علاقة منيا بسر ربا زكاني ترو كافر لأنك علىقي كافر كردن منياء أو أو كسر مسلمان نيا شن ك براءتي نكرد ولا شرك ولا مشركين. بك. إنزين أم ديني إسلامي مخلج بداخ وخلج تينا قيش توأ أقول تيني مسلمان أبيو أبي بعلمانية شون مسلمان أبيو مسلمان أبيو أبيب أبيب قومي، أبيب امريكي أوروبي انسي وقمري دون الله خيط على الغير خيش تمتل خوف الله كا تيجي قبل الله كا هر باب هر ناويه غير ديني خيط على بخا قبلنا كا او ايته و من يتغي غير الإسلام همين لو خالقافر سين عليب زم رباز جيان تشي اسلام يا اسلامني اگر اسلام والحمد الحمد لله اگر اسلام شنو بو الله كا تو لا شرك ولا لا خو اگر تكلاوي شيكه او مشتي كي حاب شرط يا كدوا بو دينك خيط على كوات أخوه تعالى تنهى كاسي موحدي بها الرأس تا وكاسي موحيد بطبيعة حال إنسانك ميو معصوم بها الله الزلات أكيد تقول أحيانا أو الشفاعة بها غمر صلى الله عليه وسلم بأهل كبائرة بأهل الذنوبة الشرك وكفرة بأقدار أو نقطة يبن إن جاء الله فإذا كانت الشفاعة كلها لله أقر شفاعتهم بأخوة دوات أخوة خيخاوانا كيبيا ملكي ملتش شفاعته إخوه تعالى ولا تكون إلا من بعد إذن أو أشببه إذن أو ولا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم ولا غيره في أحد حتى يأذن الله فيه ونبي غمر عليه الصلاة والسلام نغيري أغمرش به الشيوية شفاعتنا كان بوكسك إلا أبي إخوه با ولا يأذن إلا لأهل التوحيد وإذن إجنا يخوه إغورة إلا بوكسانك يخفرزدن شركة في أنا كلب تبين لك أن الشفاعة كلها لله أو بيان بو بدروشن بو وكوا شفاعة هموي هي خوايا ملشي أوى فاطلبها منه كوا تليد لدوابك الأخوة دوابك بل خوايا شفاعتي فيها مركتهم صلى الله عليه وسلم تير ربابيني تير ببخشي خوايا فيها مركات بكي بشفيع صلى الله عليه وآله وسلم وقل اللهم لا تحرمني شفاعة وخابي بشم نك إلى شفاعتي يا عليه صلى الله عليه وسلم اللهم شفعه فيا خوابي كي بدك كارم بشفيع وأمثال هذا ويني أمانا بمجورة سؤالنا بمجورة دوايانا نقبل يا رسول الله هواربو تدغيلة شفاعة أو بابتنا تعنا أو شفاعة لو دوانا كريم أم جمان أم أم شبهيا أم تواشكارية طبعا كشف الشبهات بكين بقول دي تنجاد ما ما يعني شيء يعني بديار خسني كان شبهات تواشكارية ها او تواشكارية يعني كألي شركو ظلالات إني أنا بردستي لو أنا كوا باسمانك بوي أو أنا دواك إن شو شو كجاهي عن هيا شو هيا ياخد ألين وقب الفارستان داروبد نا پرستين حتى او اياتي شر كان لس الامه تطبيق الامانه مبيتين لا شيء لا شكار اجا مين بوين بعضا كيك بك ام شبهتان هل اول شيء بنكرني ام ام بدر خستني ام شكاري انا شيخ محمد كور عبد الوهاب رحمه الله بالراوه بنرخ بهايا شبهتان اوان هم هذول شيئين يتوا قال أم شبه هي كيستبعت ما كنت قيل واستبتش يوم مضموني أم شبه هي كيا أو هي كون دعوة لك هي كان دعوة لك يا فمراكسة الله سبحانه استغاثة دعاء يا فماسلا الله عليه وسلم أكن كاستغاثة ودعاء ما هردوش عبادة يعني أما أم بوخوانا ببوكزنابي فعشان لسر أم دعوة شيء محمد كور عبد الله بوك وثمان لسر دعوة سلفي لسر هرد دعوة كبغرة خلاص ببغرة بو كتاب والسنة بو الراس تقينا كاجي قلبين هالجراني ام بانغاوازا نالنيا يا رسول الله هو راسن تي انا لنشي فان انا يورق على بيغمره عليه اما جرينتلين شب هي قالنا كتابك وردانا وكشي بوشي و الشيخ استرديا يا توا تجتا لي بو يني شرح كيش فوزان قال شفاعه النبي صلى الله عليه وسلم لا ينكرها الا اهل الباطل فهبزنا أسلوب الردانة وكش يا رأساً مش ما شبيان الله إن الله يمنخر يا ما شفاعتي رسول الله إنكارناك إن صلى الله كي إنكاري أكا أهل باطل كي أن والفرق الضال كالخوارج والمعتزلة أه بوتي خوارج ومعتزلة أمانيا شفاعتي بأغمر صلى الله عليه وسلم إنكاري أكا لابنوا إلا إعتقادي أو أنوايا هركس يقنا حيكي كيرت أو كسا كافرة كالكافر يشبيه؟ أوانا الله شفاعتي بأغمر بكافرني سن لهم سمكهات بتوابيش نما انكلك رياننا فواتي يقلع عقائدكاني خوارج ومعتزله اوياك بروان باتينيا بروان بشفاعدنا بوتي لبني اوان الله ان هكس كوتنا و جناحي غوراو او جناح غوراناتي لك كافر يكا ككافر يجوش شفاعد بكافرها يا نخر يا ما شاء الله نخر يا ما شاء الله بالنسبه هنا حغوركان بكا فرنابه بي. نكا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 دو زخ و خوابیان سوتینه. علیرش فعتی بیا قمر صل الله علیه و سلم چیه به بیان آبی کنفش ناواق قراره. یعنی اگر چوشن بیان داره و زو بیان داره اما به نسبت یعنی اعتقادی آنی سنو جماعه کبرواین انسان بجناحی قورا کافر نابی بالکو با کافر بون کافره. به نک جلي ابي اوفر قبكي نعجادار من هلا بيني خوارج ومعتزلة لقالت شيء لقال الله لي سنو جمعة زوجار موحد ويخوا بارست كر كارو... كرقي قراني بيرازي قرتوا لب كافر كافرانو لوي كوا بكافر الله كافر يان كسان يتر ألين إيش خوارج ومشون كخلا كافر كان آية كافر كردن خوي أبوه مطلق يا أدخلتنا خوارج و معتزلة نخير بل زوجار بعكسه كافر كردن دو بشر كافر كردن به حق بنا حق او يك بكذا تكفر او اي بكذا شك ولا او يك تا أو اوشتاني كه انساني بي كافر بي او كافر بي كافر يكي كافر يكي خود كافر بي بشت او كفر كنانا لكفر ظاهر كان بني. اما كفر خفيف بو بي بيان كي بي او بو بيان كرد او كذا كافر بي. بس كفر ظاهرة كان كبر بي كافر بي بو من كبر جنب او خافي خاص الله واس بو من كبر حوار كه تغيير خوي تعالى استغاثه بکار با غیری خویت علاشیر کو ضلالت پیاده بکار ام جور کسانه اکنون ناو کفر و پیکافر بیا و او خب و شیر بسی کافر کرد نیا کردوها که وقتی معلوم شد رد دانوی او چنین و اولین شفاعتی پیامرسالاللله علیه و اهل باطل نبیل خوارج ول معتزله وی مخوارج معتزلانین أما أهل السنة والجماعة فإن من أصول عقيدتهم الإقرار بشفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعة الأولياء والصالحين أي أما لبابي اعتقادة إيمان من شوانا بالشفاعة اما إيمان من شفاعة هي كخواي قولة بخشيتي بالبيغامر صلى الله عليه وسلم بلام حتى أخوى الرازين به وهتى أخوى تعالى إذننا أخوى الرازين به بلوك سيك شفاعة بوكرا وخوا إذن بابوك سيك شفاعتكاكا شفاعه شفاعة دوري خواي ولكنها لا تطلب منهم وهم اموات ظلام ايه شفاعت كدراوبت يا غمر صلى الله عليه وسلم باولياء وبصالحين ايه كات كات امان مردون امان امليان دعوبكين الله وإن ينخير وانما تطلب من الله فباسي نبسي انك باسي اصلكك اصل شفاعتك داواناكر لوان لأن أحدا لا يشفع عند الله إلا من بعد إذنه لبالي هيتش كسية شفاعة لا قال الله إخوى إلا بدوى... إذن إخوانا به ولا بد أن يكون المشفوع في ممن يرضى الله عنه من أهل التوحيد أو كساشك شفاعة كيبو أكرئ أبي أخوال الرازب لألي أخوى برستان به خا بارستي أبي خا بارستي وبتناها شو الكي في أنا كذي والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم الشفاعة يوم القيامة إذا تقدم له آل المحشر وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء بينهم فإنه لا يشفى ابتداء أجداب حتى رج قيامة في غمار عليه صل والسلام وسلم كاتك قال شيء زندو ابنه لا لا محشرة كاتك عاتن ولا يبي غماري عليه صل والسلام صمد داوي شفاعتي لي بكن آية او شفعتك كاتك دوايلك لبوي خويت على حكم بك اللي بيني عبد كانيا ومحاسبة أبني آية أتوانيك مجا شفاعت بك كاتك خلتي أشن دوايلك طبعا ابي أقعد أداري من نقطة بين أولا لو كاتت دوايلك شيء كان لازندي وجه كان ما دروس لأ ما يك، دو هم هاي بياقمر صلى الله عليه وليه وسلم يكسر دا يعني إشكاجة بجيكا ياخد أشي السجدة أباعتو دو هالأخوة أكاو خوا كلماتي شفير أكاو دعاء أو كلمات أله دعاء خا يقول ربي يا فرمة سر برس كرو ومن شاف عدي تو قبوله كم يعنى أو كاتل دعاء أو يقول رفير كا كاتل استح حاليا أو أشتناه دو عقبه هاي دو راجره هاي يا كم يعني أمر دو أجايل إيمانية دو همشان أو رج قيامته كاو أوكا يستأو أو كلمات عنفير نكرة وا وإنما يستأذن ربه يعني طلب إذن الأخوة جل وعلا ويطلب منه أن يأذن له بالشفاعة فيخر ساجدًا بين يدي ربه ويدعو وتضر عليه داوئاً إلى خالق رب العزة وسجد أبا على سجد كأ و حتى يقال له بردوام بلوس الزولو داوكار يخور كلمات في ركعتك أو شفعتي به في ببغشة إن جاب عليا محمد ارفع رأسك أي محمد صلى الله عليه وسلم سأل بارس كروه وسأل تعطه يعني تداوى كي أدريته وشفعة تشفع تكابك تكاد قبول ذكره ولكن كيف تطلب الشفع؟ أبلا هذا طلب ذكره؟ الشفعات تطلب من الله لأخواته على داو الشفعة ذكين دا ولا تطلب من المخلوق لملوك داو ناكرة فتقول أبمشي ودوّاكي اللهم لا تحرمني شفاعة النبيك أبعريته وبل أخويا شفعتي بيغمر من اللي بي يعني ما شفعتي بيغمر عليه صل والسلام صلّا بيش ما كلا اللهم شفعه فيها أخو أبيك بتكار بومن وأمثال وهذا بأ بأ يعني أم كلمات أنا كأصل دواء كل أخواك والنبي صلى الله عليه وسلم بعد موتي لا يطلب منه شيء لا شفاعة ولا غيرها بيغمر عليه صل والسلام صلّا من الدواير هيت شتكي لدوّنا نلا شيء نشافعد ونا غيري شافعد لأن طلب الأشياء من الأموات الشركون أكبر لبرو دواكير دني هرجت لمردوا شرك أكبرا ناب لمردوا دوا بكرية كواتوك سيد صلاتي نبدأ هاي لنا كريه بلام آل زين دوان دواكير نشتل التوانا أنا هبي أكري عننا كانت بقى مش تأكلنا كين أم تواجه كاريا كبوته إيوه بقى مسال الصلاة خالتي الجيان دعاء لكردوها فرقيني الجيان ومردني وقيل جوا أم تواجه كاريا كه خلينا الجيان يا فلش جيلي ولا دعاء أو خالكوا أم دعاء كردوها دعوى شيل أخوا كردوها جل وعلا وأخوي قريت الدعاء دعاء قبول قبولنا في عليه والسلام خاو متجمع بس بس ذبيلي قبولك دعائك قال النبي صلى الله عليه وسلم محمد عبد فإن قال النبي صلى الله عليه, وسلم, من عليه, صلى الله عليه وسلم أعطي الشفاعة وأنا أطلبه مما أعطاه الله من ما شايب يا غمركين صلى الله عليه وسلم كواه او شفاعتي داوته من او شفاعتي لو دواكم لو شتيك خوابه بخشيوا كواهت اولا ما دام خوابه بخشيوا اما شبهك ايه اما چوا شكاريك ايه ما دام خوابه بخشيوا توانا ايوه هي بدا كواهت ام لاي دواكم فالجواب ان الله اعطاو شفاعتي بل الراستة خواهي على شفاعتي دواته بلام ونهاك عن هذا دواي نهي لتو كردوك تو دواه لو بكيه فقال فلا تدعوا مع الله أحدا. ها في دلسي داوي هشت مكا. لقال خواي تعالى يعني لغيري خواي دا داوي داوي لكسي مكا. فلا تدعوا مع الله أحدا. لقال خوايا داوي لكسي تر مكا. بس داوي لخواك. وكتب ما لا تدعوا داي ما قال بمعنى كيا لا تسأل وبمعنى لا تعبد داوي مكا عبادة مكا. لقال خوايا كسي تر مبارستا. لقل الخوايا دوايك سترمك حرب يا الله كافينيا بسنيا يا. بل بسا فإذا كنت تدعو الله أن يشفع نبيه فيك أقرتو دواب كيل الخوايا تعالى كبير غمركي بكاب شفاعت كاريتو صلى الله عليه وسلم فأطعو في قوله فلا تدعو مع الله أحدا يعني توتما شاك اللي أو شفاعتك أخوة يقول ربي يبخشي وتو قناعة تباوها يا قناعة تباوها بك أخوة بتو داوامك لغير أخوة يا وش جبجيك فلا تدعو مع الله أحدا وأيضا فإن الشفاعة معطيها غير النبي صلى الله عليه وسلم سيدك يشتل الرد كان شون ردي أجورك سنائنو آيا شفاعتها ببيغمر دراوة صلى الله عليه وسلم نخير طبعا بغيري بغير ببيغمر غير النبي صلى الله عليه وسلم فصح أن الملائكة يشفعون والأولياء يشفعون والأفراط يشفعون هاتوب صحيحي كملائكة تكادك وهروها أولياء كان واتدوستان إخواء أواني متقين أواني عبادتي جواني عن بخواك رضو عبادتي كيزور وخواي تعالى قصي أنوار شفاعتي شفاعاتي أنوار أقريه كأخوي وهروها والأفراط يشفعون أفراد جمع فرطة فرد بريتيا لو من دالي كأمره هي مسلمانان و كات يقمرت شفعة أبو دايكو باوشيكا. بوي كمناله جمرة للسن سنة للدعاء نيجي جنازة كأنا نيج نيجمال لسرك بلنشي ولنخابيك بفراد بو دايكو بلين يعني بيشيبخة بيت خير يجي بيشخرا وبو دايكو باوشي يقل أنا بوك. باشا أتقول ان الله أعطاهم الشفعة فاطلبها منهم. آية برسالة كذلكن. تو الله والله او من داله شفاعت ادراوته است من دال لو من دالاكم كسب بي بيست من دال ب شكو كان او انيك بمنالي مردون ثاني بسالو دو سالو سال مردون ها دعوات عليك شفاعت محبوب كان من دالق مهاور بوته شفاعت محبوب كاشي وايو توا جاء فقيت يخو قالوا نفس الحاله تجالي ربي ضلاله اتقول ان الله عطا مصفاه فاطلبها منه فان قلت هذا رجعت إلى عبادة الصالحين التي ذكر الله في كتابه. أجبوا أبلي قات قريت وعبادة الصالحين. أجبلي بله ملاكوا وأولياء ومن دوالان شفاع الدكان من دواش لو أنجدكم. قات النفس قصد كرت. كوا كافر كان كرديان إما بويا دوا ليكين بوي نزيك ما كانوا والإخوة. نفس قصي واند كرت. قلت لا أجبلي ناء من دوا لو أننا كام. بطل قولي كات قصد كرت فشل كما دام دوا لو أنك الشفاعة عند رواتي دواج لما بيغمر ما كصغصم كشفاعة أعطاه الله الشف الشفاعة وأنا أطلبه من الله كم تأمك سئتو بعطيلك قبله أعطاه الله, الله الشفاعة وأنا أطلبه من من الله أما أنا لما دام خوا شفعتي دوابه كسم اللي هو كسي دوابكم يعني كواتتولي رقصة كد بطلبه ويا لنا عقرب واضحة يعني ردي أم أم شبهية. أم شبهية. وقلت ما متعلقه بسيره اداهك النبي غمر عليه الصلاه والسلام كداوي شفاعتي لك واثاري كان لنا وخلجي بووي خلجي كان بدهجمني هالجراني دعوه بانغازي خوافرستي كبيان بخلجي بلن امانه ركاله النبي غمر رسول الله ما انا ركاله شفاعتك انت امانه انكال شفاعتك أمشبم شوازه ردي ياوا كوا تمشيوا ردا نوايا أقول وردور وردو دبرين لقال الشيخ هل مختصرية يستباسك بيت هالين أمشو بهلا دوشت شبه كلا دوشت بيجدا يا كم كوا الادعاء بأن المصنف ينكر شفعة الرسول صلى الله عليه وسلم منها مشتكان صوفيان درشان لهم وقتك وقتها محمد يقول عبد الله عبد الله بيع على توين دوام ان الرسول صلى الله عليه وسلم الشفاعه وما دام أنه أعطي الشفاعه فنحن نطلب من ما الله نقطيد همسراويه بيغمر شفاعة دراوهي صلى الله عليه وسلم ما دام بيبخشن راوه لما, عليهم دي لما الله الشفاعه للرسول صلى الله عليه وسلم كانت بيد الرسول دام عليه فطلبها من الرسول كطلب حاجة في يدي قادر يعني كاتكة لبي دواكي وقواته كسيكشتي كلتوناهة تشدوايليكي أو هاي مثلاً كذا العمل هندي كان لهن بل الشفاعة دواش الشفاعة الشفاعة من الرسوم جائزة وقد كان الصحابة يفعلونها في حياتهم حتى الآن بيغمر صلى الله عليه وسلم جاني الرجانية خلتي دواش تليك الدواء لما رديني شابها ماشي هو هذا نشتق عنه كلا وكتواش شكاري جا شو رد لمأين وكوتمان يا كم شد إمعترافه ان يلين بله شفاعاد يعني من من والتسليم بين بمو قدميك أوان هنا أنا من بشهفاعات هي ورجاي كان أما يجي ردان ويدهم ويكوا بنان سر سرق مقدمة أويا مادان بيغمر عليه الصلاة والسلام شفاعة يدراوتي نتيجة كوائم جلوان لا يداواءكين بل راسة شفاعة يدراوتي بلام كلا يداواءكين أما غلطا ولكن قولهم نطلب وامن في الحياة الدنيا هذا خطأ بل إن شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام في الآخرة شفاعة الرسول لكا يا لدنيا يا لآخرتا يا لآخرتا والآخرتشا يا كي سجداء سجد أبا وأخوا فأرمن سر برس كروه فأنت سألت الرسول صل لم يأتي زمنه تداوي اشتغل بياجمرك يا أستا لحياة الدنيا هل وكل حديث صحيح هاتوا فر أن الناس يأتون يوم القيامة إلى الرسول صل أن يشفع أما في الدنيا فلا هل وكل حديث هاتوا خالص يسمونه في غماس عصام كداوي شفعتي عم حكم دا بنيه وخلت يوم حاسبة بكريه ولو كاتيا دروز بنك إستاد دنيا دع بكريه إيش إيش كله الله عليه وسلم أجر ملشي بوايا شتيك اگر ملچی خود به پیس نا گابچی لکاسی تر داو کبل من اوشت بمبا کی زانیم باکس کواتا در کد ک شفاعت هی تعالی نگی پیغامه صلی الله علیه و سلم ک پی بخشین داوا وکود من به اذن به اذن لخوار بغریظ خوای ګورز ازنی یا حتا او کسمو حدن شيء كله رد كان ويبي يبغين بله على شفاعتي يا وتي بس نهي كردوه لا تو لا الله بلا شفاعتي بس داوامك كز داوامك أي وزنيا ان بيعمر خي وصل تعال غير هم لا غير أواني دوابك أي آ مش كانت كذا أجروتي نا ألين بوه ما دام الدعوة تبوتي عليه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 أما أناقيني كأبيغامر عليه الصلاة والسلام شفاعاتي في يا غيري أو شفاعاتي في الدراوة جائز بيته دواياً وهم أموات لكاتكاوان مردون بدليل أن الله سبحانه وتعالى نفى يشفع أحد عنده إلا بإذنه ورضاه عن المشفوع فيه بدليل يوجد أخوة يقول النفي فيه ويكير دوك كسير شفاعات بوكسي إلا بإذن أخوة وأبي أخوة لوك سجرازي بأمدو أنا لبي المكان أبي أخوة إذن بات وأبي سيك شفاعات بوك للرازي بأخوة تعالى أبي موحد حدنا بنا بي. ولأن طلب الشفاعات من الأموات الشرك دعوة كردي شفاعات لمردوان شرك واتتوا حمّو إيش كانت خوا إحباطي كا حمون جرور كانت بس بقول يا رسول الله شفاعاتن بوك هيج عملك أدنى تو وأقول له سلو بمرى بمشيكي بكافري أري أنا بخوا الله حرم الشركة وأحبط عمل صاحبه وحرم عليه الجنة خوا يقول الشرك حرام كردوه وهتي كارك خاوني أو شرك بك أخوال ناوي أبا و بهشتي لسر حرام كدو وقد أنكر سبحانه على الذين يدعون غيره ويقولون هؤلاء شفاء شفعاء عند الله خاين تاريكدو جل وعلا لو كساني كوال غيري خا داوا انكردو جن وانا شفاعت كارمان ونزه نفسه عن ذلك و سماه شركه خويله خا وين تعالى كأمر بيو كدو بيان رين ماي خلجي كلبي وابلن واوي بشيرك دانا وأيضا ايضا الله الشفاعة ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم فهل كل من اعطي الشفاعه تطلب من دون الله هروا هذا الشيخ قلق شفاعة بيوستو تعبد ماذنية بيغامر وصوصم غير تيجش كساني تيجش غير ايج بيبخشين جوا آية أبي دوا يبكين لغير إخوة تعالى فهل كل من أعطي شفاعة تطلب منه من دون الله لغير إخوة لو شخص دوا كما كان المشركون الأولون يفعلون ذلك هروا كم مشتركان يبكين أميان أكرد ويقولون هؤلاء الشفاعون عند الله أي أنهما شفاعة كران معنى بولاي إخوة تعالى بمش هواي كتاعمان هنا بشو بهي تناهم بشو بهي فإن قال انا لا أشرك بالله شيئا كابراي مشركية كابراي صوفيد دروجية بتو قالتي ألم علي من شريك بأخوة قرار نادم حاشا وكله طبعا هيك كاتين يا وبخوي بلا من مشركهم بس عملك يشترك وبخوي نازاني سب ينصر أم ام شو يعني ولكن الالتجاء الى إلى الصالحين ليس بشرك ها تشرك ذلك اما شبهه تشرك ذلك اللي رايا الا بالام انا غيرتن دواي دواي انا اناغي لصالحين دواك دل للصالحين شرك يعني هانا بردن بو صالحين دواليك دنيا دواي انا ليك دنيا دواشتت اما بيناوتش شرك كوت او لينه تعريف شرك نازانه او اما بشرك نازانه فقل له توب لي إذا كنت تقر أن الله حرم الشرك أعظم من تحريم الزنا توب اجر اقرارك إقرار أكيبوي على شرك حرام كردو الزور لزنا جورتر زنا حرام على نعم الله بلا حرام أتقرار أكيبوي كخال لشرك لزنا وتقر أن الله لا يغفره إقرار أكيبوي كخوال لشرك خوش فما هذا الأمر الذي حرمه الله وذكر انه لا يغفره فيه بلده تعريف الشرك من بابك، أما هو كذي وياه، هو كذي شو بهيشوارم؟ كيود العبادة نية، ما شاء الله إنه ها؟ تعريف العبادة ما ببابك، بس ما كل ده سرابردوتراوتمان تعريف العبادة إله بس تعريف العبادة أقرب إذا أنا أو إلزام أبي أقرب ما إذا أنا فيلك إن الله جاعبناقة وشتقنا زاني ألوانيه، جليرة فإنه لا يدري، نازاني، نازاني كذي تعريف الشرك الله إما الشرك نية. يعني هاوا كردن بو صالحين داوا كردن لصالحين بشرك نازاني او فقل له كيف تبرئ نفسك من الشرك وانت لا تعرفه جعل بري هاوا بردن بو رسول الله صلى الله عليه وسلم بو صالحين وملائكة وبيغمرا شرك واميش بشرك داناني اما قيء عليين كيف تبرئ نفسك من الشرك وانت لا تعرفه تنالي شرك حراما بالا поставى من دوتان لا زادني إخود إبريكية ف كيف يحرم الله عليك هذا ويذكر أنه لا يغفره ولا لا ولا و لا تعرف يو حرام نصر رقب من علىك و إذا كان رئيسا إلا أن تنا أخرب اذا لم ت misconceptions أن Pokeh لم يЕТس لناكي هل أن الله يحرمه ولا يبينه تدوائك أخواني شتى حرام كردبة لقرآنك يا أبوي بيان نكذب يدين أوشته قال عبادة الأصنام أنجاهد يتكبر يتدلل به هذا ولا عبادة الأصنام مين داروا برد لبردك دوابك أول شركة ونحن لا نعبد الأصنام وبيدلهم من يشصنم نا باريسم قامن بتم باريس تو من هاتم بب بتعشموا وكلاتهم هاتوا فقل لهم ما معنى عبادة الأصنام توش بيبلا ولا بذام عبادتي أصنام أتعظن أنهم يعتقدون أن تلك الأخشاب والأحجار تخلق وترزق وتدبر أمر من دعاه، فهذا يكذب القرآن. آية توبلاته واي وكسانه كداوانك لو صنمان لو خشبان لو بردان لو دارانة. اعتقاد يا أنوابك أمدني يا دروس كردوه أم الرزق يا أمدني يا برؤابا. عم أقول أرخوي بدري خاد. شو القرآن فرمتيه؟ اجتو فرسيار قال لك چه ارجو آسماني دروست كردو الان خوا وتابو جل بيد الله خوا درستي كردو اين سرنج بدر كم ابو جهل طواف يك المدور الكعبه ابو جهل بالرجو ابو اوتابه غمره في مزمص قريش لا محرمه بالرجو ابو ابو جهل طواف يك ابو جهل صدقات ابو جهل يرمتي خالتي ا يا او حاجه كان ا يا ايو اللي بروي خوي تبارك به قال له ما كانت ابو صالحي نيشانك دوشتانا دعاوى اوانش يانك جامع القران بقول بدري خات او, أو دعوه كتب لي ابو جهلك اني ذو زو... اما انا او دارو بردان لبر او فلسطين كاعتقاد انواب وامانه دنيا بالروابا نخروان ابوا وان قال هو من قصد خشبه او حجرا او ابنيه على قبل او غيره اگر بيوتي شريك او ككسق مبستي او بله لبردك يا لبنايا كلس قبرك درسكلاو يا غير اوانه ما بستي اوانا يدعون ذلك ويذبحون له ويقولون إنه يقربنا إلى الله ذلفا ويدفع عنا ببركته أو يعطينا ببركته فقل صدق اكبر بلاي بيشت بلاي الشرك اوه كاركسيك دالي برد يشته ببارستي يعني هاوار بكا ما بستي بكا داوان لبكا وحيوانين دوسر ببرنا وعباداتك بكا وامانا بلاي ونزيك ما ونزيك ولا قاتوا لخوا وخوا دفع بلاي لك ببركتي امانا بلاي بلاي الراستك شرك وهذا هو فعلكم عند الأحجار والابنت التي على القبور وغيرها. أ ايشي لا أو دارو برداني كاي لا أو قبراني كاي بارستن. فهذا أقر أن فعلهم هذا هو عبادة الأصناف هو المطلوب. أما إقرارك كفعل اوان عبادتي أصنام أو اما أما مطلوبة أما أما أما كي ما الله نفسي أو عبادتي كي ويقال له أيضا قولك أشركوا عبادة الأصنام هل مرادك أن الشرك مخصوص بهذا؟ اقر بلة. والله شيلك تنهاء واندية تاعي بدمن دبا واندو وهي وأن الاعتماد على الصالحين ودعاءهم لا يدخل في ذلك بلا فش بستنبب ياو شا كانوا دوا توكل تو كل سر بستنيانو بانجواس كردنيا أوان ناشت الجير أمباب توا فهذا يرده ما ذكره الله في كتابه من كفر من تعلق على الملائكة وعيسى الصالح علين أمق سيكتوي كشي ردياته خوايت على القرآن ككسان جهاتون وتعلق بملائكة وبعيسى وبصالحين وأخوة تعالى بمشركين لك فلا بد أن يقر لك أن من أشرك في عبادة الله أحد من الصالحين فهو الشرك المذكور في القرآن وهذا هو المطلوب كما تبيعيست أو كابلا إقرار بكابلا أو أي شريك لعبادة إخوة دابني شريك بك لعبادة إخوة هركسي بجدارك على إخوة تعالى جاء صالح بها غير صالح أو, أو شركيك أخوة تعالى يعني صالح بي ما صالح بي ياخد ملائ صالحين بي يا ملائكة بي يا دار بي يا برد بي أهشت كده بي من دون الله بي هو أشتكى ما تقولي إلى قرآن أم طواب ليش تين ما بس والسر المسألة أنه إذا قال أنا لا أشرك بالله جاب الأمر أبو سر أم مسألة أم شبهة باب زين شونه الله من الشريك بيناكم بوخواته أعلى فقل له وما شركوا بالله فسره لي ده وأنا شريك ما التعريف بكه زعل مشترك كده لايتوا فإن قاله عبادة الأصنام ها بيني شيخ جرايا يعني تلخيصي بابتكائك على دواعي البصدى كرت بفرواني بس كده سيد جاريش كت تلخيص يا كاتو فما بلع عبادتي فقل وما معنى عبادة ال... عب... وما معنى عبادة الأصنام فسِرها لي عاد مزارع عبادتي أصنام شيء بومان تفسيرك فعند قال أنا لا أعبد إلا الله وحده قالوا تمن الأخوازات الكرسي ترنابرس فقل ما معنى عبادة الله وحده إذا فيما بلع زرع عبادتي خابتا فسرها لي ومن تفسيرك ومن أشكالك فإن فسرها بما بينه القرآن فهو المطلوب اجل تفسيري كتبوي قرآن باسي كردوا أو طاو هو وإلا لم يعرفه كيف فكيف يدعي شيئا وهو لا يعرفه أجل نيزاني طال إن جابشت كتوش تجنازاني شن يدي عيزاني أو شتاكي ذلك بغير معناه اج تفسيري شيء بغير غير معناه خوي بينت له الآيات الواضحات في معنى الشرك ان جبرو آيات كاني بوبيان كباسي بيان شرجة في معنى الشرك بالله وعبادة الأوثان وأنه الذي يفعلونه في هذا الزمان بعيني أو أي أمر خلق أي كحر نفسي أواجه خالق القرآن باسك الله يعني كاتك كبرال يا رسول الله هوار يا عبد القادر هوار ألين نفسي أواجه كاتي خوي يا ود يا يغوث يا سواه يا يالات ومانات عزة هيش ك وانا صالحين ولا كاتي خوا دواكرا ولا غيري خوا توش لأنبيا لا ولا صالحين ده واجي فرق تانية وانا عبادة الله وحده لا شريك لا هي التي ينكرون علينا عبادة خوا بتاغتها كشريك نبي أوكيه أو ما علنا ما برشوان ناب عبادة أوان يبوا شوازا إنكاره وما ليكن ويصيحون كما صاح إخوانهم سري عبارتك ويصيحون كما صاح إخوانهم يعني كذي هوارد ليأكن هاروكو برا مشتقكان أبو جهلي برا ينها واريا كركاتي خوي كأيانو تشي حيث قالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا الشيء ونحجب كون أبي تنها دواي الله بكري بتنها كون أبي تنها تنها خواب بارستيب تاقي تنها أي أوب يوچاقان جاه ينها أوب يوچاقان شفاعت ينها أو أنبياء رسولنا إلى آخر أم قصان ما نبوك كون توأوانا منعكي لأيما نفسي قصاني واني أمرو جيكانوه نفسك ساء. بس خوا دواءك دلية على شون في عمر كم صاحبهم؟ عبد القادر كردن تسكر دواء أو هم أنفيا لأن أون الرقعة لا توحيدة. أجر بتناول خوا دواء بكره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 يعني الرد يهمو او كسمو مشكي كان بيتوت صوفي وداروهم جميعات علماني به شي كسي كي دنيائي به بيتنهى دنيا به برستي تو دنيا برستي تو بقسي كسانك لغير خوا تو اوامر لغير تو هر كابرا لغيري يعني كا توش شوا مشتركي ببلين بس خوا ورا بس خوا ببارستا. ور بس داو لخوابك ور بس رن ماي او تو يدرس كندو ابي تو رن ماي لو بغير حوارد ليكه على الالهه اله واحده انها على شيء اعجب شو اخوا قال به شنو بن رماي ليكه زو ور بغير ها امرش من ازادم الذي ورك ما ازادم ابراهيم ما وطني ما قومي ها فلان شتيم فلان شتيم حتى دواي سرب امريكان سرب روسيا، سرب صينيم سرب فلان سرب مركز سرب لينينيم سرب ماوم سرب عمرو سرب زيد يعني امنه وند بو هنا ناشينان الشرك اما بو خوي شركه اما بو خوي هاو بشي پیدا كردنا لقل خوي تبارك الله تشكو ترى انه ما هله غير اخوا ورجد انجا او بشركي بزانيه يا نزانيه طبعا وان هيك كات ابو نال مشيغو كافر شيطان بو خوي له كافر شيطان كاتك كافر كسك كافر اكاد شرك بيا كا يكسر من بريم لو الشركة خويب لي براءتكا إني أخاف الله رب العالمين الله رب العالمين ما دا خامرو تنهاشتي سي سير بيستين شخص هنا مثلا دانيشني كان سؤالي عن ليه كان ولايته كافر لأنهم كذك كافرناكم الله كذك كافرناكم الله على شيء او الله أو كسيك بخويب ولا كافر من كافر يك كسيب اخوي بلا بلا من كافر يعني بلا من كافر ما قال كسك زور زور حتى بلا بعقل بهيج نزاني لا سياسه روجغاري نزاني خلشي لا اخوي حركه بلا من كافر بخوه ببيغمر بران بوشتاننيا او بلا بوشوا بلان المانيكان زور منافقا او الناين بلا من كافر والله بسم الله الرحمن الرحيم طلع مرجو شعليه بلا اخوه بهشتي شكا يعني تتو تمشاك هيسا زرب علماني كان كلكاتي اخويا او پریت شب را بون است. هم زمانی آن چیه؟ انشاالله. انشاالله سبیل آنچینه پرلمان. به ازنی خوا. ما پشتیبانی خوا. هم زن نه خواهد بود. با بوي بود برای زنی تو. با بوي بود آسان کاتو. آو شخص علاساز بخوا. باشه برای بون بخوا. هر ونی بزنی خواه. ما رئیجه کافر کلاگاتی خواه. خوش شیطان لحمویت آن ساختر خوا نه سو لحمویت آن ساختر برای بباهش تو بقیامتی شه. شیطان یکیشی نکرد. سجد بر نابم. اوا چنه ها او امیر خدا نشکان چون پیک کافر ناب او امیر خدا بتکبر کاش یعنی چون پیک کافر ناب زلیره ابي اغداري اوبن مسالے شرک مسالے عبادت تعریف دواقي له خلق کبل نورنجاري چې اسلام پیناسب شرک پیناسب کنو کفر کټولې مخ خلق کافر نه کوم ځانمو آیا یعنی جون بخوایا له من نار مکافری که مو جاهله شیخ فوزانا يبين الشيخ رحمه الله أن الشرك ليس مقصورا على عبادة الأصناع قال رأي الشيخ محمد يكور عبد الوهاب لم رد أنوي أم شبهيا كشبهي ششما ردي أوانا أيا توكى قوايا أوانواء زان الشرك تنها بريتي برديك بتاشيو سجدي بو بري هر أولا دي الشرك بويا هاور كردن بو غمران. عليهم الصلاة والسلام بو أولياء صالحين بشرك نازان لأن المشركين الأولين منهم من يعبدوا الملائكة والملائكة وأصلح الصالحين كما قال تعالى بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ألا يشفعون إلا لمن اتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين أتمنى الشيخ فوزان الله الشيخ محمد كري عبدالوهاب بياني أكاك الشركة تنهاء أو أن دنيا تو بد بب ببارستي بب بتنها أو الشركة بلام شركة تريش مانة لبر المشاركيني بياشوا ملاكانا بارست كون أنا أصلح بون سيرك خوي قارئ القرآن فرمتي بل عباد مكرمون أو أنا كسجنين ببارستن بل كأنا عبد بارست لاونين ورزلين لاون لايخوي تعالىوا أو أنا ببي أمر خوي هيشتى جنكان خوي تعالى أجداري هم ولكن هناك اشياء اخرى تتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك وتتحرك او هش هر ظالمه چکه هر کافر چکه او قسایب کمن توللیسانه هر کسے بلا داو له ممکن هر کسے بلا رنمایومن وار بغرین لا غیری خوای تعالی خوای بجهنم به جهنم ومنهم من يعبد الصالحين هبوا الصالحين يا فرست أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه أو أني إيو داوان لك لغير أخوة تعالى أو أني إيو داوان فرست لغير أخوة تعالى أو يعني أو أنبي أو صالحين ملائك أنا خويا بيشبر شيئك لكاري عبادتا لأنجام داني كاري عبادت كاميا زياتبتا بيشرب بلاء أخوة بعبادتك بعبادتكي وانا الرجال رحمتي إخويا عنهم الأخوة ترسل يوجون يعني فارسني يوجون دعوة ليكن جاء شيخ فوزان الله يمأته وترأوا إنها نزلت في من يعبد يعبد عزيرا والمسيح من الألبية ترأوا أما بؤاناها تخوار وكوا شيئا كت أوانيكوا عزيرا أنا فارس يأخذ أوانيك مسيحا فارس بيأمر عيسى عليه الصلاة والسلام وقيل نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن فاسلم الجن كسانك أسلك ساني ما يتعلق خواركوا جنّا أفارست جنا كان مسلمان جنوك كا كان مسلمان بون كمسلمان بون كيا كان بطبيعة حال عبادته كان فيش برتيك إلا عبادتي كوات أي أو كساني أو أم جنّا أفارستن أما برين لعبادتك إيه وكبويانكن وأما نفيش برتيك إلا يع ولم يعلم ما يعبدهم من الإنس أنهم أسلموا أواني الإنسان كان أفارستن هم كان يعني افارست لازمني كمسلم ان ب على الاماني اي و عبادات كان او وسليك لرا خو بكاري بسكر يعني عبادات يعني عمل صالح نقوس لبو معناه طلب شفاعه هكذا درب وسيله كي لو تشو شكارياني كصوفيو دريو شكان خلشي بي غمر كان لين وسيله غمر وسيله ما نصلصم غمر ما يعني يعني دواء يعني تو كي بشي تفشل وقيل نزلت في قوم كانوا يعبدون الجن فاسلم الجن ولم يعلم من يعبدهم من الإنس أنهم أسلموا أما والمقصود من ذلك أن الله ذكر أن المشركين الأولين منهم من يعبد الأصنام والأشجار والأحجار ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين وسوى بينهم في الحكم وحكم عليهم بالكفر والشرك قالت على فرمي مشتكان بيشو بلتانا ابو دار وبرد حجرو ما در اوش ثانيان طرستوا واتاش انا ابو بيغمران وصالحين واخواي جوله حم يعني اللي با حكم بس كردوا فرقي نكردوا لا بيني وداوله بيغمر بكا يا داوله برد بكا حيت وحكم عليه بالكفر والشرك واواني كافر ومشتكان دو وانت أيها المشبه تريد أن تفرق بين من عبد الأصنام ومن عبد الصالحين فتفرج بين ما جمع الله وهذا من المحادثة لله سبحانه وتعالى توجد سيب كي فتفرق بين كسك عبد عاتيب والصنم كردوا وعبد عاتيب وبيغمر كردوا نخر فرقين عبد عاتير عبد إلا بوخواك لي بوكسير ناكري وهذا وجه رد وجه رد هذه الشبه حيث تبين أن لا فرق بين الشرك الأولين والشرك هؤلاء الذين يدعون الإسلام هاجد أربعة شف شوان امشوب هردا كاينه والعين هي فرق نيه لباين بين شركي اولين وشركي استا يك فرق نيه لباينه اواني ادعاء اسلامها على ادعاء اسلام يعني حكم نايب مسلمه ابو نيان كما رد ابو او تيناجي شواني امره قال لنا اوي هاواركا تغيري خوي تعلم بيناتهم بيني مش قال لك شركه بس خوي مش شرك نيه بلاك ك مشترك فرق شيء او ابو جهل فرق كي هي وهم يعبدون القبور والأولياء والصالحين لأنهم لا يعرفون أن هذا الشرك وهذه نتيجة الجهل بعقيدة التوحيد الصحيحة والجهل بما يضادها من الشرك فإن من لا يعرف الشرك يقع فيه وهو لا يدري ومن هنا تتضع ضرورة العنايه بدراسة العقيدة الصحيحة وما يضادها أبي أجدار من أوانة كاد يعيا إسلاما قبل برسنبي أو كان برسنبي غماران وصالحين برسن أه أنا نازع الشرك يا آية بمن زانينيان حكمتها لسر لا ما من نفسه شرك بنزانين بيكيو بزانين بيكي تو مشركي من وقع في الشرك وقع الشرك عليه، امينته سر عذاب دانو وكان ما باس کردو آيه وقصي كنزاني عذاب دره لسر ولن اختبارك ره رجع قيامت ايگر زاني معذبه اما او شخص مشركه بل مشركه جاهل بيو جاهل مشركه واشركه معنى هي كابره الشرك بكاتو بلو الله مشرقنية بلا يا رسول الله بلو الله كابره راس تودت يا رسول الله الشرك بس مشرقنية چون مشرقنية جالبارو اقاداري اما بن شيخ لك وتعيه عليه ومن هنا تتضع ضرورة العناع بدراسة عقيد الصحيح كواتا بيويست الاسر مسلمانان لا shirk ou التوحيد tawheed, لا عبادات la kalimata ta ta'arifu p'yana saka'an ya n'badjwa ni sha'arazam. Islam, c'est والله l'islam qui a dit. Wallah, au casay, n'yosh b'kawo almanibyeh, n'la almanibyeh, n'la n'yosh t'yeghyeh, n'la n'yosh t'yeghyeh, n'a amyana ou n'ayyana. Agar almanibyeh, n'yosh نبي يعني أما شرك أما ضلالتها أما جم رايا تقول إن الإسلام كي نعيش تقول إن يشكد تي, تي نعيش يعني إخوة تنهى من عبادة بتوه كم تنها بتو عبادته كم لا تورن ما يورق لهم فكشي دواعيش لغير إخوة ما يورق لهم ما تناقضبو أما أما تناقضبو أما حلو دوشانه و تو ییشت که بوی به بزانی اسلام چی یا به بزانی شریک چی یا به بزانی بدع چی یا به بزانی ام تعریفاتان بینه سنه ل شوی خو ورګری والله ماګادر به نه به همو که سچی ورګری کنه زانه تعریف کنه چون چی الوی که تو سجده بو فنم یک بری او شرک او ما شرک اوه ک عبادت بو غیر اگر پیغمبر جبی صلی الله علیه لا غير خوي تبارك وتعالى نجا تماشاك خودي بيغمر خوي عليه الصلاه والسلام خوي تعالى بيلا شيء ولو تقول علينا بعض الاقاويل لا اخذنا منه باليمين يعني اجل بيغمر لي خاص الله عليه وسلم شتكبلك اخواني وتبه اخوان انتقامي يا سني كانت خودي بيغمر خوي غير بس يعني او فرمانا انا ما تي اجنك اخوا فياوا نقل خوي وباتش بك شتكبله بكيفي خوي بكيف خوي نيا وكيف يخويني؟ لمن هو؟ خوي تعالى بيلا بلغ ما أنزل إليه. أويبود هاتو بلا خيبته. بيجياني. أجرني جاني خوي تورض على توازني. انتقامت لي سنة خوي تعالى. كأتعادار من زور بيان تعريف الشرك تعريف التوحيد تعريف العبادة تعريف البدع تعريف السنة تعريف الفص تعريف أم تعريفوا بيان ناس لا شويني خوي وربيعين خوي قال يا ما بدرس إذا في شاء الله ينصر شبهيحة وتم بلا ما جادار من نصهيك اللي بدرسناه شرح الشيخ فوزان كنسراء سلاه وشرح حوتم شبهي حاوتام وهاجتم تانية شبهي حاوتام وهاجتم يعني هادو تسرتي فإذا عرفته لدوه ولا فإذا عرفته أما نقصاني زوري تاعي نقصاني كده بعندها زي كنيك هذيك شبهي حوتم طبعا لش لنصهكاني الشيخ صالح الفوزان الشيخ صالح آل الشيخ ومشايخي تلقى شرح هيك بدو أوه هي بس لينا لنصهيكين شيخ فوزان نيا أبويا قادر من درسي دعاتو أمان إلي كمان أوه الشبهي حوتم فإن قال إنهم لا يكفرون بدعاء الملائكة والأنبياء وإنما يكفرون لما قالوا الملائكة بنات الله حتى يتسر في غاية الوضوح أو شبهي حوتم هاشتمش وإن قال لك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم حتى يتسر وحق بين باطليني حتى وحق بين باطليني لرنيا. لدعي أولف إذا عرفتها فإذا عرفت ان هذا الذي يسميه المشركون في زماننا يعني لم نسخه شيء ما نه نقص عليه معناه ام نسخه ام نسخه